خير صح اذا كان الخير اخي ما هي اهميه الخشوع في الصلاه ها اهميه الخشوع وكيف يكون الانسان خاشع وكيف يكون الانسان خاشع في الصلاه اهميه الخشوع في الصلاه من وجهه الوجه الأول أنه كمال للصلاه بل هو لب الصلاه وروح الصلاه والخشوع يعني حضور القلب بحيث الانسان يكون حينما يصلي يقرأ ويركع ويستجد وهو هذا الشيء ما يكون يفعل هذه الأشياء وقلبه مكان بعيد والواجه الثاني أن, أن الخشوع بالصلاة أكثر ثوابا أكثر ثوابا وقد انتدح الله عز وجل الذين هم في صلاة خاشرون أما ما يلعون على الخشوع فهو أن الإنسان يفرق قلبه إذا أقبل على الصلاة كفريقا كاملا ويشعر بأنه واقف بين يد الله عز وجل نسأل الله يعينها لذلك أنه واقف بين يد الله وأن الله عز وجل يعلم ما في قلبك كما يعلم ما تحركاته في بدنه ليس كالملوك الملوك يمكن تقف أمام الملك متأدي بظاهرك وقلبك في كل مكان ولا يعلم لكن الله عز وجل يعلم ظاهرك وفاطنك فاستحذر أنك بين يدي الله وإذا قلت الحمد لله رب العالمين استحذر أن الله يجيبك لأنه ثبت في الصخير عن نبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثناء علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبدو وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبد نستعين وإذا قال ابن الصلاة المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي نستعين لو أننا استحضرنا هذا المحاورة مع الله عز وجل هل يمكن أن تلتفت قلوبنا يمين أو شمالا لكننا نصدق في غفلة فمن أكبر العون على الخسوء أن يعتقد الإنسان أنه الآن واقع بين يديه هذه واحدة ثانيا أن يعتقد أن الخسوء من كمال الصلاة وأن الإنسان ربما ينصره من صلاته ما كتب له إلا نصبها أو ربعا أو عشرها ثالثا أن يعتقد كثرة الثوافر بالخسوء فهذه من أسباب أن الإنسان يستحضر ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحजर فان ولا وهو يدافع ركبتاه ليش لان قلبه مشدود اما الانسان العادي ما الذي يجعل قلبه يشتد